ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهنا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنثل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصعيقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الختم بثاقهم وقلنا لهم دخول الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضوا الميثاق وكفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء بغير حق وقولا ينقولون غل بل قد الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلنا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح نيسى بن رسول الله وما قتلوه وما صنقوه ولكن شبها له وَإِنَّ الذين اختلفوا فيه نفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا من النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات يحلت لهم وبصد عن سبيل الله كثيرا واخذوا الربا وقدنوا عن وأكلهم أموال الناس بالباطل وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنَّ الَّذِينَ وَاصَفُوا الْعَذَابَ مِنَ والمؤمنون يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْقَائِمِينَ الصلاة, الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بُنَاكَ سَنُقْطِعُهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّا أوحينا إِلَيْكَ كَمَا أوحينا إلى نُوحٍ والنبيين من بعد، وأوحينا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ويعقوب وَالْأَسْبَاطِ والأسباط وعيسى ويوحنا ويوسف وياخونا وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا داود زَبُورًا ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسولا لم نقصصهم الله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 إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاء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 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك رسلا ولد وله مختم فلا نسف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم مما ترك فَإِن كُنْ موءِثَةَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَرِدَّ لَكُم مِثْلَ حَظِّ الْأُصْهَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حِلَّةٌ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الذي ولا القنائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يدري يجرمنكم شلآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ورحم الخنزير وما اوهن لغير الله به وما اوهن لغير الله به والمنخرقه والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما اكل السبع الا ما وما اكل ذكيتم وما ذبح حالا نصب وان تستقسموا ذلكم اليوم يأس الذين كفروا دينكم فلا تخشون وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأدمرت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثمين فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين ويتعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أنسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم رحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجرهن إذا آتيتمهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدام ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسروا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا بغروسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مضاء ولا سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم, النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وعيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنْ عَمَدًا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا هَمَمْتُمْ أَنْ تَبْسُطُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد أخذ الله ثقابني إسرائيل وبعثنا منه اثنين عشان نقبه وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنت برسولي وعزوتهم وعزوتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا له كفوا لكم سيئاتكم وراء دخلا لكم وراء دخلا تجري من تحتها الأنهار فما كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضي الميثاقهم لعناه وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواطعه ونسوح الظلم مما ذكروا به ولا تزال تطرع على خائلة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم إن الله يحب المحسنين وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقًا فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَمَهُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ أَيْنَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو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 ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصار عليها بناء الله وحباءه قل فلما يعذبكم بدنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا ايها الكتاب قد جاءكم رسول لا يبين لكم على فتنة من ابوسن ان مَا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وان قال موسى يَا يا قوم ادعوا الله على الكل فيكم انبياء ما لم من يا قوم ادخلوا الأبل المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا اذباركم فتا قوم خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنهم الله عليهم، دخلوا عليه الباب، فإذا دخلتمه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قالوا يا أمسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهبات ربك فقاتل إلا هاهنا قاعدون، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إن قربا قربنا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك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 ولقد جاءت من بالبينات ثم إن كثيرا من بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله رسولا ويسعون في الأرض فسادا, في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يشلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو من الأرض ذلك لهم خزيهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم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 يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يخذوك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ ولم تؤمن قُلُوبُهُمْ ومن الذين هَادُوا سماعون الكذب سماعون لقوم الآخرين لم يأتوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ من بعد مواضعه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 بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضلوك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعيدهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن آزلنا التوراة فيها هدى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 وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي أن أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ بالعين بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَضَيْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ سَيَكُونُونَ مُطَّلِعِينَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ وهاتيناه الإيجيل فِيهِ هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإيجيل بما آزل الله فيه ومن لم يحكم بما آزل الله فأولئك هم الفاسقون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 إلى الله اللَّهَ يُؤْمِنُكُمْ جَمِيعًا بما بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنَحْكُمَ بينهم بما بِمَا الله اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَهُمْ أَن يَفْتِنَكَ عَن بَعْضِ مَا آذَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وأن كثيراً من الناس افَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضٌ مِنْ أَوْلِيَاءِ بَعْضٍ ومن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَوَلَّى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يسرَعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا آهٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ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 إنما وليكم الله رسوله والذين آمن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله رسوله والذين آمنوا فإلا حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوثوا الكتاب من قبلكم والكفار أغلياء واتقوا الله إن كنتم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 أُولَئِكَ أُنَبِّئُكُم مِّن شَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً وَعِندَ اللَّهِ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ مَّلَعَنَهُ اللَّهُ وَأَغْضَبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الْقَنَادِيلَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ ضَلُّوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بما كانوا يكتمون وَطَائِرٌ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الصُّحُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا إِنَّهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ الصُّحُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الَّذِينَ هَادُوا يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ قُلْ يَدُ اللَّهِ مَغْشُورَةٌ ولا يزيدن كثيرا منهما أنزل إليك من ربك طريانا وكفرا وألقينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاء الله وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا والله لا يُحِبُّ المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ما أنزل إليهم من ربهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغوا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 إن الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد اقمنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريق كذب وفريق يقتلون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 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا مسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا وسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة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 مع القوم الصالحين فثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء محسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحفظوا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا بما طعموا إذا متقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا آمنوا ثم متقوا أحسنوا والله يحب المرسلين يا, يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ورماحكم ليعلم الله ما يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقطن الصيد وأمّ فَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو مِنْكُمْ هَدْيٌ بَالِغُ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلٌ, ذلك أو عدل ذلك صياماً ليدوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقل الله منه والله عزيز ذو مبتخاب ح لكم صيد البحر وقععا مَتَاعًا تعلكم للسيارة وَحُرِّمَ عليكم صيد الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حما وَاتَّقُوا الله الذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جعل الله الْكَعْبَةَ البيت الحرام قِيَامًا لل وَالشَّهْرَ والشهر الحرام والشهر الحرام والهد والقلاائد لالك لتعلم أن الله يعلم ما في السماواات وما في الأرض وأ الله بكل شيء عليم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 تبدل لكم تسئكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من محيرين ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولاكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأفتروهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإله رسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا أو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليك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 إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقوا إثما فآخرا يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من ما ومع تدينا إن إذا لمن الظالمين ذلك أذنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله المنزل ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمة عليك وعلى والدتك إذا أنتك بروح القدس إذا أنتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهله وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتنوّات والإنجيل وإذا خلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتمنفخ فيها فتكون طيرًا بإذني وتبرئ الأقمة والأضرص بإذني وإذا خرج الموتى بإذني وإذا كففت بني إسرائيل ك إذ جئتهم بالبيانات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم من هذا إلا سحروا مبيء وإلا أُحِيدوا إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسوله قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع رب هل يستطيع رب أن ينزل علينا ما إذا من السماء قال تقبل الله إنكم تؤمنون قالون نريد أن نأكل منها وتقوم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا تكون لنا عيدا لأولنا وأخينا وآيتنا منك ورزقنا وأن خير الرازقين.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 تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أن تعلم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه